مستمعين الأعزاء وأثناء استعراضنا معكم أبواب الموسوعة الفقهية المسموعة والأحكام الواردة فيها مرت علينا أسماء أصحاب المذاهب الفقهية وأسماء رواة الحديث النبوي الشريف ومصطلحات الحديث النبوي وبعض المصطلحات الفقهية التي لا يعرفها بعض الناس فرأينا استكمالا للفائدة أن نوردها هنا لنلقي الضوء عليها نوضحها ونفهم معناها ونعرف المقصود منها فمع فضيلة الشيخ عطيه صقر للإجابة عن تساؤلاتنا في هذا الموضوع